شركه الهدى ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات م ن ا ج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 غير المغضوب عليهم ولا آمين يا ايها ل ل م غ ض و ب ع م و ا ل ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ق و م انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين ك ف ر و امنوا لَا ل تَعْتَذِرُوا ي إ م ا ت ج ن م ك ن توبوا م م ت ع ل ن الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا و ت الى الله توبه نصوحا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 「今日は私のことです」